تَحِيَّتُ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا يَا شَأْغِ دَوَّامٌ مُبَشِّرٌ وَنَذِيرٌ وَتَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وكنا على الله وكف بالله وكيل لا يا ايه الذي துமுல்ஃமு நின ذَاتِي انْتَعَدْتُونَ فَمَا تَعُودُونَ وَسَرَى الرِّيحُ وَنَسَرَ يا أيها النبي إننا أرسلنا لك الأزواجك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 وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ لَاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ وَمَرَاةٌ مُّؤْمِنَةٌ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِدِيْنِ النَّبِيِّ إِذَا أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَادِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ النِّسَاءِ إنين قد علي ابن ما ثور ربنا <تصفيق> وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا